وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم الى بعض زخرفا قول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فدرهم وما يفترون ولتصغى اليه لا يؤمنون بالاخره وليرضوه وليختلفوا ما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 فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته المؤمنين